وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ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 العافلين قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازضا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون النبو قوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجة جهو قوم قال أتحجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أيشاء إلا أيشاء